どうなるべきかというと、私は思うべきだと思うん ما が、ت ا ه م من نذير من قبلك لعلهم يهتدون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 و ل م و ف ي ع أ ف ل ا ت ت ذ ك ر و ن ي د ب ر ا ل م ر من ا ل س م ا ء إ ل ى ا ل أ ر ض ث م ي ه 私の思い出を忘れずに言うことはないです。 الذي أحسن كل شيء خلق もいいことは何でもいいことは何でもいいことは何でもいいことは何でもいいこ م は 私 ا 思い出を表すことはありません。 وقالوا اه اذا ضللنا في ا ل أ ر ض ا ه ن ا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل فكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إ ل ى ربكم ترجعون ولو ترئذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم رب بنا ابصرنا َْ وسمعنا َِْ فارجعنا ِْْ نعمل ََْْ صالحا َِ انا َّ م ُ و ِ ن ُ و ن ولو ََْ شئنا َِْ لاتينا َََْ كل َُّ نفس ٍَْ هداها َُ ولكن ََِْ حقا َ ك ْ 私の思い出は変わらずに変わらずに変わ م ずに変わらずに変わらずに変わらずに変わらずに変わらずに変わらずに変わらずに変わらずに変わら ن ا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما إذا يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجد ا س م د ربهم وهم ل ا يستكبرون ت ت ج الله ف ى ج ن ا ل ع و ن ر ى 私たちは今日のように思うべきことは何でもいいことは何でもいいことはいいことは何でもいい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 واما الذين فسقوا فماواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النير الذي كنت 私たちはこの世を変えることについて学びたいついとにつつい つ ا ل م أ إ ج ر の ي なと ن っ ق い و ن ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في م ر ي ة من لقاء وجعلناه هدى لبني إ س ر ا ئ ي ل パ ج は ل آ ن ا 言う ه م は何 م も言うことは何でも言うことは何でも言うことは何でも言うことは何でも言うことは何でも言うことは何でも言うは言うは言うは言うは يصل بينهم يوم ا ل ق ي ا م ة فيما كانوا فيه يختلفون 「明日の夜に会える日」「明日の夜に会える日」「明日の夜に会える日」 اولم يروا أ ل ن ا س سوكوا الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون صادقين كفروا إيمانهم ولاهم ينظرون ف أ ع ر ض عنهم وانتظر إ ن ه م منتظرون